ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبليهم ان الله قد بعث لكم صالوت ملكا قالوا أنا يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله الصفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء سِيُونَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ أَن التَّابُوتُ فِيهِ سكينة من ربكم وبقية من 119. وما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين